حصريا على موقع دي جي فيلو منشان للحوادث دوت كوم اسمع كتاب الطوا مفيش واحد يملى العين عشان يشغل الدماغ الخوف من الله والبقاء على الله ياو Darfur, we'll hit them. We'll fight على بعض make لسه pay كمان what خلي كل الاخر make them pay for what they did. We'll make them pay for what they did. انا زار فروب مغي بتهل هبت في الاقصادي بدل ما بجلش يا لده انا بنعب فتح عينو على الإجراء انا متخصص إجراء بنفس نفس العمر مقضي في حب حد الشارع زي الحب كانت معانا نفس الأخصار جاي في شر و في خير سندل لسه الصحة بخير احلى لايكوكم انتو شير من شن الحوابس دوتكم اخباط ما تهولش يا عم اصلي انا جرحك يفتح مش هيكلم غير بعد خمستاشر يوم المجنونة أرض الخطرين البولاقية كلت من ما مهما كوتنا يغيبوا راجعين احمر بز و سليم جاي كريم اللي ساكين في القلب فك علي يدي اي محمد صبري حرق كم كلب الفكهاني دمال و عم الزايد عمال عالي فكت لب والتحلوصات كم شفتني صوت ضا و انت اللي امال فين ولا سبتها ايه اللايفات والتكريب والاستعباط اللي بيكتب في الكاميرات هنسي وكل الناس عارفين و... كاتب على صدادتي الحرب اضرب يا لو عندك قد خدت جري و سبت الدي هاو هاو قلت له الخور في خطه وقلت له سكت قرفص ما ضربتي بيدي بحر كراه عباره عن جد بتعامل على اي زلم ومطوتي ارمي غزاله سريع اتفتحت قبل التقطيع ضربك ما انا هضيع يا وديع وهتتسكن في الانعاش المرشد عندكوا في الدم في مكالمه شغاله يا عم نسوانكم انت هتتلم دي مسلوخه في باع اللقطة ما عندوش علم انو قتل في نهايه الفن اسحى حبيبه وفوق ملحون انت وهم نفسك يا عظم اسحى بخلف وشد الهن شكلك كده مقاردش البن هنا بالساحل ودريم لاند دور في مكان تنعاصري عينك فيه وبتقولي اخي انا مش شبه اللي عرفتي من ده اللي انت بفكرتي بيه اصحى انا واحد بس يا بيت اللي في يوم برنيه عمري ما وصف مرة عليك اللي معك معروف على ايه لا تقول حاجة يا بوزي السن مثل الاتس لابس في الوش يلا يا بيبي بيش بمعدش روح يسلم على طبق الدش اللي تبقى المساد ضردور ايه وعد كولي يا لامرز علم حاسب لا يطقلك العرق انا يا سبك سبه اق بس انت مركز في القو سلحنا دايره على اي مثل اكرف في المجنونة تجسن من اسمه الكل بيتجن احمد بسه ابو سليم فوق كريم اللي بدا يبقى الوحش زي ما بقولك ماتتنعش ما مبيريحش ما محمد صدري احتل السوق خليت زغلول عم مجاله برا وجوزة حاله كلها برجولة دعيانه يمسك من تاني الاسفل ابو حمود يلا واحد بس عبدالله عرشه يا بلدك بوص يعمل مصد لا تكت عمر صاحب يا ما يسرق سليم ابن احمد اسد العين عامله عليكوا يا عيال يا عويل عماد بالظه يعمل درويل لو فكرت تسوقها عليه محمد بل عدل عفريد اللي هزاول نص مظابيط ابن الفتاه نبضه قوي ولا تاكلوا وتشربه بجناد